بستان الأدب أربعون حديثاً في الأدب الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان. وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه